يا طيبة الأنوار أنت آهي أنت بالمصطفى المختار طيبتي آهي طيبتي يا طيبة الأنوار أنت آهي أنت مستقبل مفتري طيبتي آتي طيبتي لولاك البيداء تكون في من للحياه للحياه يا طيبه الانوار وسطى المختاري طيبتي آه لو له في البيداء تن في نجل حيا a mi في lawla hu مثل bayda'ikun fi mera main almara main peerau ki gali mein abaa main wohi pur يا, يا طيبه الانوار انا في او انت المستطاب المختار في او انت لو نبو بالبينات انت من للحياه الحياه, الحياة لو ودعوك راشعان يا طيبة الانوار انتي او انتي بالمصطفى المختار طيبتي او انتي لولا كنتي مثل الحياه اي يا طيبه الانوار انتي اوه بي انتي في المصطفى المختار الطيب اوه بي ترتي المختار الطيب آه الطيب لو في البيداء كنت لن حياه الحياه